كثير من الناس يصومون رمضان صوما غير تعبدي بمعنى أنهم يصومون لأن الناس تصوم فما الحكم في ذلك من يمسك عن الطعام والشراب والمفترات في نهار رمضان إن كان يفعل ذلك اعتقادا بوجوب الصيام ورجاء للثواب من الله فصيامه صحيح وثوابه عظيم إن شاء الله كما صح في الحديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما إن كان يفعل ذلك تقليدا للناس وعدم إيمان بوجوب الصوم أو يمسك حياء أن يقول الناس عنه إنه مخالف للعاده فإن صومه في الظاهر صحيح لأنه ممسك عن المفترات لكنه باطل عند الله لا ثواب له بل فيه عقوبة والله هو الذي يتولى ذلك فالمنافقون كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون العبادات لا إيمانا ولكن رياء ودفعا لإيقاع الاذى بهم وجاء في وصفهم قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون كما جاء قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بالرياء يحب رياء يحب طياء يحب العمل عند الله سبحانه والله أعلم